اذربه الذين يخافون أي يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ليس لهم من دونه وليه ولا شفيع لعلهم يتقون.